فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لوراد الله أن يتخذ ولداً واصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار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 جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطول أمهاتكم حنطا من بعد خلق في ظلمات مثلا ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرف إن تكفروا فإن أن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازر تنوروا وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مسّه سانظروا دع ردهم ليزا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو نسي ما كان الْوِجَاعَ لِلَّهِ أَمْ دَبَّ عن عَن سَبِيلِهِ قُلْتَ مَتَعْت بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ وَقَائِمًا سَجِئَ مَن وَقَا إِلَي يَخْشَوْنَ آخِرَتَه وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ رَبِّه قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا رَبَّكُمْ في هذه الدنيا فسناه وأرض الله واسعه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قُلْ إِنِّي أَخَافُ مِن إن رَّبِّي وَأَسْتَغْفِرُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُلْ إِنَّهَا أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ نَبِيًّا فَاعْبُدُوا مَا شِعْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْمُبِينُ لهم من فوقهم ظل من النار وهم تحتهم ظل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا والله لجتنب الطاع تأي إِذَا اللَّهُ لَهُمُ الْبُشْرَةَ فَبَشِّرْ عِبَادَكَ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَنِيُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَلَا الَّذِينَ هَادَاهُمُ اللَّهُ وَلَا أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأمنك تنقذ من في فَمَن حَمَّ قَ عَلَيْهِ كَرِمَةُ الْعَذَابِ أَفَلَمْ تَنقذْ مَن فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ رَحْمٌ مِّنْ فَرْقٍ وَرَحْمٌ مَّبْنِيَّةٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ فلم تر أن الله أزل من السماء ما فسلكه منابيع في الأرض فسلكه منابيع في الأرض ثم يخرج به زرع مختلفن الوانه ثم يهيج فتره مصبرا ثم يجعله خطانا في ذلك نذكران أولن الباب أفمن شرح الله صبره للإسلام فهو على نور من ربه فويل من قاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية مثاني قشع منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولئن يظلم له فما له من هذا؟ أثني يتقى بوجهه سوء العذاب يوما قياما. أثني يتقى وقيل للظالم لذوق ما كنت تكسبون.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 وَلَقَدْ تَنَزَّلَ مِن آلِ النَّاسِ هَذَا الْقُرْآنُ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ بَعِيدٍ وَجَعَلْنَا لَهُ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء تشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم إنك ليت وإنهم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 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلَ فَرَائِتُمَّا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 ويخزيه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلينفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليه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 همتخذوا من دون الله شفاعا. قل ولو كانوا لا يملكون شيء أو ولا يطلبون. كل الله الشفاعة جميع اللهم إلك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدًا اشْتَعَلَتْ مَشَاعُ الزَّاتِ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يستهشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلمونا في الأرض جميعا ومثله معه, ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا حاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس لإنسان ضروا دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إن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 أوسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وَأَنِيبُوا إلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَيَّاتِكُمُ الْعَذَابَ مِن قَبْلِ أَيَّاتِكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَتُصَرُّونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ ديني ايات يقوم لا تشعرون ان تقول نفسي يا حسره على ما فرطت في جنب الله ان تقول نفسي يا حسره على ما فرطت في جنب الله وإن من الساخرين أو تقول لو ان الله هداني لكمت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو انني كره لو ان لي فرته من المحسنين بلا قد جاءت كايات فكذبت بها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 لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ, أولئك هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْكُمُ الْغَيْبَ فَيَخْشَىٰ فَلَا ولقد ذَرَأْنَا إليك وإلى الذين من قبلك ۖ شركت قُلُوبٌ عملك يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا من آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ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 فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسول منكم ألم يأتيكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويُذرونكم ويُذرونكم لقاء أيكم هذا قالوا بنا قالوا بلا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فليس مثوى المتكبرين وسيط الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم فزلتها سلام عليكم سلام عليكم طيبة فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله, وقالوا الحمد لله الذي صبفنا وعده وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض تبوء من الجنة حيث نشأ فنعم أجور العاملين وترى الملائكه تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله